ا ل ح م د ل ل ه ن ح م د هو ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب ا ل ل ه تعلم ا ى ن من ش و ر أنفسنا ونسي م ئ ا ت ي ع م ا ل ن ا إ ن ه ما يهدي الله فلا له ل فلا مضلل له ما يضل فلا هذي له ل وأشهد أن لا إله إلا الله إ ه إ ا ا ل ل و أ ش ه د أ ن محمد ا عبد ه ل ر س و ل ه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ع ل آله ى وصحبه و ثم أما ب ع نستكمل اليوم إ ن شاء الله تبارك وتعالى مقتطفات من رساله الطريق الى ثقافتنا ء الله الجدول الجديد على نثير و ن أ م ل ب إ ذ ن الله تبارك ت ع ا ل ى أ ن ن ت م ك ن الاخوه من إ ب ل ا غ الجميع بحيث نستمر لا نتوقف لغياب ا ل إ خ و ة إ ن شاء الله ذكرنا ان الاستاذ محمود شاكر طفى بنا في هذه ا ل ر س ا ل ة الحديث ذو شجون كما يقولون كان يريد أ ن يتكلم على الناقد الذي ينبغي أ ن يتحلى بجمع ا ل م ا د ة و ا ل ق د ر ة على ت ظ و ق ه ا ثم ا ل إ ن ص ا ف والتجرد عن الهوى بل ولا عن علوم ا ل ع ر ب ي ة وادبها وحبي ح ك ي ل ن ا ق ص ة الاستشراق فكان يعني الكتاب كما يقولون د ا ينتمي العلم ف ل س ف ة التاريخ وليس علم التاريخ المجرد هي محاولة استخراج نظريات تحكم تطور الصراعات وغير هذا نظريات وغير محاولة تحكم استخراج الصراعات تطور قالنا ان الصراع الاسلامي المسيحي كما يسميه هو امر باربعه مراحل من اول مرحله الفتوح الاسلاميه الاولى وانتهت بنصر عسكري صاحق للمسلمين على الروم في مصر والشام هذا جعل أوروبا داخل حصومها أوروبا داخل جعل تتقوقع وتغلي وتحاول أ ن ترد الكره فكانت الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة التي ماكثت حوالي ث ل ا ث ة قرون حوالي قرنين ه ز ي م ة الصليبيين في الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة أ ث م ر ت ن ه ض ة ت ن م ا في أ و ر و ب ا ولكن هذه ا ل ن ه ض ة لم تكن ك ا م ل ة ب ا ل ا ض ا ف ة ان الجبن والهلع من م و ا ج ه ة المسلمين جعلهم لا يغترون بهذه ا ل ن ه ض ة ا ل ج ز ئ ي ة التي حصلت لهم فكفوا انفسهم عن حرب المسلمين الى ان جاءت فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة فكان يعني ا ل ه ز ي م ة ا ل ث ا ل ث ة لاوروبا على أ ي د ي المسلمين فكانت هناك ث و ر ة ش ا م ل ة وتصحيح شامل إ ن ه تصحيح دينهم الفاسد لكن بدل ما ي ص ح ح و ا إ ل ى الدين الحق تخلصوا منه فلما تخلصوا منه استفادوا ا س ت ف ا د ة د ن ي و ي ة م ح د و د ة ولذلك هم مغرمين ب ت ز ر ب ة أ و ب ق ا ع د ة التلازم بين الدين والتخلف دينهم كان دين كان ورهبان أحبار يزعمون أ ن ه م ي أ ت ي ه م الوحي انما جامعهم ا ل م ق د س ة يحل بها الروح القدس فتكلموا في كل شيء حتى في علوم الدنيا ولما ي أ خ ذ و ن بالنظريات ا ل م و ج و د ة في زمانهم ثم إ ذ ا ما تطورت هذه النظريات لا يعترفون بكذبهم بل يحاربون التطور العلمي إذا كان من ج م ل ة ما أ خ ذ ت ه أ و ر و ب ا في ما سمي بعصر النهضه لرفض الدين ووجدت ط ا ئ ف ة المستشرقين و د ا بيت القصيد هذه ا ل ط ا ئ ف ة في أ و ل ا ل أ م ر كانوا ع ب ا ر ة عن ن ق ل ة لعلوم المسلمين إ ل ى بلاد أ و ر و ب ا يقول ا ل أ س ت ا ذ محمود شاكر رحمه الله أ ن روح التسامح التي تحلى بها المسلمون تجاه هؤلاء ا ل أ و ر و ب ي ي ن هي التي يعني جعلتهم يتعلمون كل العلوم حتى علوم الدين علوم الفلك علوم ا ل ه ن د س ة علوم الصناعات تعلموا كل شيء بلا أ ي م م ا ن ع ة من المسلمين اطلعوا على مواطن العوارات ومواطن ا ل ق و ة والضعف دون أ ي تحفظ من المسلمين الواقع دوت هو كان ن ت ي ج ة و إ ن لم يشرب الشكل إ ل ي ه إ ن د ا كان ن ت ي ج ة لانتشار التشيع والتصوف الذي يهدم ع ق ي د ة الولاء والبراء ويجعل المسلم ينظر إ ل ى هذه العقائد ا ل خ ا ر ب ة على أ ن ه م هم ا ل آ خ ر ي ن يعبدون الله إ ل ى غيرهم م للمعرفة الاستشراك استطلاعي ناقل بدأ ث ت ح و ل إ ل ى نشاط استخباراتي ناقل ل ل أ خ ب ا ر ومواطن ا ل ق و ة والضعف بل ان هو ه الجيل ا ل أ و ل من المستشرقين هم الذين ربوا الجيل الساسه في أ و ر و ب ا وهم الذين ربوا جيل المبشرين في أ و ر و ب ا فهيقول ثلاث لما بالمرحلة الرابعة سماهها أجنحة من مراحل الصراع ا ل إ س ل ا م ي المسيحي كان أ و ر و ب ا خ ر ت السلاح ش و ي ة ما خ ل ت ه ش هو ا ل أ ص ل خلت المستشرقين هو ا ل أ ص ل المستشرقين ض ر ب و ا المبشرين ض ر ب و ا ا ل س ا س ة فكان هذا هو خ ل ا ص ة ما ذكروا ياتي هنا إ ل ى ج ز ئ ي ة ه ا م ة جدا من جزئيات دور هؤلاء المستشرقين في ت أ ج ي ج الحرب ا ل ص ل ي ب ي ة ا ل م ع ا ص ر ة على المسلمين يقول رحمه الله غ غبر غبر بسقوط ر غبر عشرون الآخرة ما يوم جماد لعام مايو الثلاثاء على هجرية ن ميلادين ة ب س ا ل ق س ط ن ط ي ن ي دائما هو يجتر الملخص اللي قاله تاني ا ل م ر ح ل ة ا ل ر ا ب ع ة هو بيؤرخ لها بسقوط ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة حصن ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة الشامخ المنيع يقول على تدفق ومضى أ ي ض ا هذا على تدفق كتائب ا ل إ س ل ا م في قلب أ و ر و ب ا ا ل غ ا ر ق ة في ح م أ ة قرونها الوسطى غبر ما غبر على ف ر ح ة أ ذ ه ل ت دار ا ل إ س ل ا م عن فجيعتها بسقوط ا ل أ ن د ل س كله بعد أ ر ب ع ي ن س ن ة في قبضه ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة يعني و م سقطت غرناطة الاستاذ محمود شاكر علق كتير ق و ي على ح ا ل ة التراخي التي نتجت من ن ش و ة النصر في الواقع ده جزء ولكن ا ل أ م ر كان أ ع م ق من كده هي اوروبا جت على البناء الباطني اللي ب د أ و ا الفرس الفرس ب د أ و ا بناءهم الباطني من س ن ة تلتميه ه ج ر ي ة او قبلها من تلتميه ه ج ر ي ة لستميه ه ج ر ي ة تلت قرون العمل فيه عمل فارسي بيعملوا ا ل ش ي ع ة بيعملوا ا ل ص و ف ي ة دول كانوا ما قدروش يهدوا الصروح العاليه لان ده عمل باطني العمل الباطني ما يهدش ا ل ح ض ا ر ة ا ل ظ ا ه ر ة ولكن يهد ا ل ب ن ي ة ا ل ت ح ت ي ة فدول هدوا عقليه الولاء والبراء وهدوا التوحيد جت اوروبا ك ا ل ع ا د ة اخذت النتاج غيرها على الجاهز فلما جي مفتاح غفلة والغفلة المستشرقين الاسلام ولا ولا لا جيهم مش تسامح ربما جار استرخاء دا استرخاء احد جي اسبابها نشوة روح نصر نصر يكون دي ب ه ج ة النصر ولكن يعني كان أ خ ط ر منها و إ ل ا قبل فتح القسطنطينيه ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة كانت بتتلقى ضربات من الصليبيين ومن التتار يعني ب ص و ر ة لا يكون معها أ ي نشوه منين حتيجي النشف بس الضربات دي كانت ب ر ض و ن ت ي ج ة انهيار ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة من الداخل يقول رغم ان الاندلس وقعت تقريبا مزامنه ة بعد ا ل س ط ط ن ن ي ي ة ب ع د 40 س ن ة من فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة خرج المسلمون من الاندلس لكن ما كانش لم يتجرع المسلمون ا ل م ر ا ر ة اللي تخليهم يفوقوا له لان ب ر ض و عقيده ا ل ر ل ا ء والبراء ماخليتش المسلمين يحسوا ان الاندلس دي الاسلامي قلب العالم الإسلامي كان تحت ا ل خ ل ا ف ة العباسيه والاندلس كان خ ل ا ف ة امويه فلم ل ي د خ العباسيون ف ك أ ن ا ل ق ض ي ة صار فيها قدر من النعرات ا ل ج ا ه ل ي ة بفجيعة لم المسلمون سقوط الاندلس يعني كما ينبغي أن يكون ذلك بنقول إن المرحلة كما يشعر يعني ينبغي يكون سقوط ان ان اللي هو بيحكي عنها ا ل أ س ت ا ذ محمود شاكر ا ل م ر ح ل ة ا ل ر ا ب ع ة من مراحل الصراع الغرب لسه عايش على ث ق ا ف ت ه لسه بيستفيد منها الـ الـ الاندلس سقطت يوم سقطت يوم كانت ا ل أ ن د ل س و ح ي د ة لا تمدها العون من بلاد الشرق أ و من قلب العالم ا ل إ س ل ا م ي م ن ه ي ك عن التمزق الداخلي والصراع نفس ا ل أ م ر الان آ ن ك ت الأول الـ الـ قبل سقوط الخلافة العثمانية قبل سقوط كانت القدس قضيه ة إسلامية ل عاديين ا و و د ي اسلاميه فيها حتة كانوا الخليفة العثماني في يتكلموا العثماني كانوا ا حتة ل أ ت ن وبعد قال لك خلص ا ل ق ض ة قضية خلافة يسقط ويقيم ق الخلافة ا م م ا القومية العربي فباعت القدس لما باعت القدس عربي عربية بقى باكستان مالها, مالها و أ ص غ ا ن س ت ا ن مالها واندونيسيا ل أ مالها أ ه ممكن يعني, يعني يتكلموا ع ن ي ي لكن مش من حقهم يعني لما يتكلم يتكلم زي أ ي ق ض ي ة في الدنيا شوف انت أ خ ر ج ت من, من, من ثقه لك قد ان الناس ب ق وفق المواثيق ا ل د و ل ي ة ا ل ق ض ي ة مش قضيتهم يعني لو دخل فيها يبقى معتدل ا ل ق ض ي ة مش ق ض ي ة ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة عربيه وبعدين ق ض ي ة بقت ق ض ي ة ف ل س ط ي ن ي وشوف مر كام عام على ب د ا ي ة تجزيء ا ل ق ض ي ة ان كل د و ل ة تحل ا لوحدها ة قضية وبعدين دلوقتي الفلسطينية لأ ت ب ق قضية ى ح م س الاسلوب يبقى يقول المتبع وهكذا دائما ده ده, ده غبر ما غبر ب فرحة أذهلت دار ما الإسلام عن فجيعتها على عن أذهلت س ق وغبر ط سقطت الأندلس كله بعد سنة في قبضة المسيحية الشمالية كله أربعين سنة بعد قبضة في يوم ر آخر ن حصون الأندلس ا الإسلام ط ة و في غ ما غبر على جزع ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة وشعورها ب ا ل إ خ ف ا ق والمذل والعار وعلى ما كان من توغل محمد الفاتح في قلب أ و ر و ب ا وتساقط رعايا الرهبان في ا ل إ س ل ا م ط و ا ع ي ة واختيارا ودخول ب ح م ا س ة ويقين في جحافر ا ل إ س ل ا م ا ل ز ا ح ف غبر ما غبر ودخلت دار ا ل إ س ل ا م في سنه ل ذ ي ذ ة أ و رفتها ن ش و ة النصر ا ل م ؤ ذ ر ودخلت أ و ر و ب ا كلها في ع ظ ي م ة ح ا س م ة لترد عن عرضها العار وبلغ السيل ا ل ز ب ا ء فكانت ي ق ظ ة م ح س و س ة في جانب و غ ف و ة لا تحث في جانب وشال الميزان وانطلقت ا ل أ س ا ط ي ل ا ل أ و ر و ب ي ة تطوق دار ا ل إ س ل ا م من أ ط ر ا ف ه ا البعيده ف إ ذ ا دار ا ل إ س ل ا م م ح ص و ر ة في الجنوب ذكرنا كلها التاريخ الأوروبيين إفريقيا طريق للهند ما يمرش من حوالين عشان للهند عشان من لفوا وآسيا يجيبوا ما الأمة الإسلامية عشان يجيبوا توابل تزييف يقول على قلب الهند ولكن ا ي ز يروح ل ل ط ر ف م ن غ ي ر م ا ي م ر ع ل ى ا ل ع م ق ا ء ا ل ع م ل ش حروب ص ل ي ب ي ة ج د ي د ة ق ا ل و ا ن ط ل ق ت ا ل أ س ا ط ي ل ا ل أ و ر و ب ي ة ت ط و ق د ا ر ا ل إ س ل ا م من أ ط ر ا ف ه ا ا ل ب ع ي د ف إ ذ العالم وفي العالم وفي العالم ذا ك ا ن ع ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ح ع ا ل م وفي ا ل ع ا ل أ س ط و ل ا ل ب ر ت غ ا ل ي من أن ي ك م ل ر ح ل ت ه ف ا ل ع ل م ف ر ق ف ا ل ب ر ت غ ا ل ي ي ن ب ع ت و ا ل ل ع ا ي ي ن ف ي إ ي ر ا ن ان اشغلوا الدولة العثمانية فبعد ما كان ت الاسطول العثماني رايح يمنع ا ل أ س ط و ل البرتغالي قبل ما كانت انجلترا وفرنسا كتل مجهول لديهم لو وصلوله حيبقى بالتعبير المعاصر دلوقتي خطر استراتيجي إن لان البرتغال بيملكوا س ط ل قوي ومش مهم يخوض مهم ل ب ح ر ويخوض ا ل م ح ي ط المهمة ل و عرف ي و ص ل للطرف ي ب قوي ى هناك صار ا يقدر د ل ل الاسلامية تتأكل من أطرافها الدولة العثمانية بتحضر الاسطول الاسطول ل ل ة اطرافها بتاعها عشان من يتحدى بتحضر ت ر ب غ ا ل ص ف و ي ن بدون م ن ا س ب ة راحوا نازل دخلوا العراق مش تبع كانوا ش ل يشتموا ه فيها م دخلوا العراق وجود الصحابه يعني ممكن يدخلوا فالعثمانيين يغفلوا ي يغضوا الطرف ان ايه ان, ان ده يعني خطر مش كبير يبقى ارجعلهم بعدين فلما لقى ان العثمانيين لم ي س ت ث ر و ا بالقدر الكافي بقى كل م ن ط ق ة يسيطر عليها الصفويين يخلوا في المنابر في غ ط ب ه ا ل ج م ع ة شتم ابي بكر وعمر وسائل الصحابه ة ومن قالوا منع الصفويين من أولى العلماء العثماني للفلطان الصحابة سبب الأسطول البرتغالي من الوصول إلى ن العثمانية راح تمنع الصفويين لا هي توغلت في أوروبا كما كانت كانت د أرد وحصل البيوش توغلت أوروبا تتوغل وقفت الفتوح كانت فاضل شوية وحتى راح راح لا فاضل ما كما هي في تخفف الضغط عن المسلمين في ا ل أ ن د ل س أ و تفتح اوروبا من ناحيه ا تانيه ة ما لقى المسلمين في الجوش ا الشرقية من فيش هذا الحصن الطبيعي فكان ممكن ان الجيوش ا ل ع ث م ا ن ي ة تقضي على اوروبا كلها لكن هو ال... ال... استعانوا بالصفويين انذاك ا الصفويين د ا نتاج عمل الفرس لكن جت اوروبا واخدت ا ل ح ص ي ل ة كندا ا ا كندا يقول ر ا الاسلام محصولة في الجنوب بعد أن كانت حاصرة للمسيحية في للمسيحية كانت الشمال يعني كان البحر المتوسط ب ح ي ر ة اسلاميه يقوم الاوروبيين مش عارفين يتحركوا يجي من ج ه ة البر من ج ه ة الشرق ده مقر ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة الاصلي يجي من ج ه ة الغرب عنده المحيط يجي من ج ه ة البحر سواحل شمال افريقيا كلها م ح ر و س ة طب ما البحر واسع طب حيخرج منه ازاي من مضيق باب المندب اللي كان مضيق جبل طارق فكان هناك س ي ط ر ة ا س ل ا م ي ة ب ح ر ي ة على مضيق جبل طارق ليه عشان اوروبا ما تطلعش ب ر ا اوروبا يبقى كان في وقت من الاوقات اوروبا م ح ص و ر ة في ب ق ع ة ص غ ي ر ة جدا سك الحصار ده كان على ايد الصفويين اللي شغلوا ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة عن ح ر ا س ة مضيق جبل طارق عشان البرتغالين ما يخرجوش منه ولما, ولما خرجوا منه خرجوا يعملوا ايه خرجوا في المحيط مش عارفين يعملوا ح ا ج ة جابوا ب ح ا ر ة عرب او مسلمين ده برضه من ضياع الولاء والبراء انت ليه ا ل ب ح ا ر ة المسلمين مهما اتوا من من, من ذهب كيف يرشد اساطيل ل الاعداء عشان توصل لهدف استراتيجي كهذا اول ل ما وصلوا هما ل ه ن د شوف رغم ان الحصار الكماشه مش م ط ب ق ة بس كان ب د ا ي ة الانهيار وكان ب د ا ي ة ا ل د و ل ا ل أ و ر و ب ي ة تتكلم مع ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة بلسان مختلف ل ي ا ل موازين القوى تغيرت قال فقطت القسطنطينية فإذا دار الإسلام محصورة في الجنوب بعد ان كانت حاصرة في الشمال وشيئا فشيئا دار الخلافة في هيبتها للمسيحية في في في محصورة وسيطرتها أن بعد و ص ر ت ل أ و ر و ب ا ه ي ب ة م ر ه و ب ة وسيطره يومئذ كان قد مضى على فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة قرنان م ئ ة عام ف ت ح ك ي التاريخ ا ل م ئ ة س ن ة والمئتين س ن ة مش ح ا ج ة هو انا عمال يتكلم على تداعيات فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة عشان كده بنقول ا ل س ي ط ر ة المطلقه ة ن بعد فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة أ و ر و ب ا ا ح ت ا ج ت م ئ ت ي ن سنة م ئ ت ي ن س ن ة عشان تبتدي تناوء ا ل د و ل ة العثمانيه ة سنة يبقى ومئتين تانين ق ت عشان س ط ا بقوا القوة المسيطرة على العالم الله أعلم ماذا سيأتي فيما、بعد. فالتاريخ حلقات متواصلة وهم عارفين كويس. ممكن إعلاميا يقولوا هم وصلوا لنهاية التاريخ لكن هم عارفين انه الجوالات المرحلة ومئتين وهم كويس جولة لو هم أعلم ممكن هم هم من تلتين سيأتي دي سنة لكن قلنا لسه على بعد كده الصراع الحديث بيبتدئ من سقوط ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ومازال ا ل م س أ ل ة جولات يعني هنا ج و ل ة وهنا جوله بعد ا ل قرنين من فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة ا ل آ ن ا ل أ س ا ط ي ل ا ل أ و ر و ب ي ة تطوق ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة عبر ما ذكرنا من خيانات وكذا واصبح ا ل ق ض ي ة اختلت موازين ا ل ق و ة خد بالك المؤشرات في ذلك التاريخ كانت ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ما زالت م ر ه و ب ة الجانب لكن المؤشر رايح فين ب ر ض و دلوقتي اوروبا ع ر ف ه ان المؤشر بتاعها في النازل يعني لا يغرك ا د ع ا ه م التماسك لا المؤشر بتاع اوروبا وامريكا في النازل ولكن التحرك بطيء عموما في انهيار في قل ويومئذ آ ن س قلب دار ا ل إ س ل ا م ي ركزا خفيا ف أ ر ه ف له سمعه سمع, سمع نقيض أ ر ك ا ن دار ا ل خ ل ا ف ة وهي تتقود فتوجس توجسا غامضا لشر مستطير آ ت لا يدرى من أ ي ن فهب من جوف ا ل غ ف و ة ا ل غ ا م ر ة أ ش ت ا ت من رجال ايقظتهم ه د ت هذا التقود فانبعثوا يحاولون ايقاظ الجماهير ا ل م س ت غ ر ق ة في غفوتها رجال عظام احسوا بالخطر المبهم المحدق بامتهم فهبوا بلا تواطؤ بينهم دائما ت ل ا ئ يعني ي بعث ا م ة الاسلام او تجديدها سبحان الله بكون على خلاف السنن الكونيه يعني ت ل ا ئ يقظه ي كيف اتت سبحانه ربما تجد في عصر واحد رجال استعملهم الله ت و ر ك ت ع ا ل ى في ا ق ا ظ ا ل أ م ة دون أ ن يكون بينهما رابط قال كانوا رجالا أ ي ق ا ظ ا مفرقين في جنبات أ ر ض م ت ر ا م ي ة ا ل أ ط ر ا ف م ت ب ا ع د ة أ و ط ا ن ه م لا يجمعهم إ ل ا الذي توجسوه في ق ر ا ر ة أ ن ف س ه م مبهم ا من خطر محدق أحسوا ا ل خلل ط ر فراموا إ ص ا ا ح خ ل ل ا ل و ا حياة دار ق ع في ل إ س ل خلل ل ل ا ا م غ ة لا تستهين بما ي ي ع ن حصل من إ ه م ا ل ا ل ل غ ة العربيه ة الفجة للخلافة العثمانية احنا بنبكي على الخلافة العثمانية دي أحد بنبكي أكت ونحن الأخطاء لما شفنا اللي على بعد م ا ل... الخلافة العثمانية بلا شك ارتكبت أخطاء فادحة ولكن شك منها عدم الاهتمام ب ا ل ل غ ة العربيه الـ الـ الـ هذه خ ل ا ف ة إ س ل ا م ي ه بغض النظر عن جنسيه أ ص ح ا ب ه ا كان ينبغي أ ن يجعلوا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هيبتها لكن ل ل أ س ف ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة انهارت و ج د ت اللهجات العاميه ا ل ك ث ي ر ة ديوان ا ل د و ل ة ديوان ا ل خ ل ا ف ة لا يعتمد ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الحياه الادبيه اصبح خلل. خلل اللغه ة العقيدة وخلل العقيده طبعا بالتقديم سبحان العقيدة كان خلل أولى وإن هتلاقي المذهب ارتباط فعلا جدا حتى تلاقي فعلا العلمانيين أصحاب السلفي في الأدب طب دول, يعني بيقول دول مثلا جدا بيعادوا أصحاب وفيق في طب بينصروا الشعر المقفف ما و... دام ح ا ج ة ق د ي م ة يبقى ما ينفعش حتى ولو لم ينتصروا لقضايا ل المنهج ب ا ل س ل ف العقدي ففي ارتباط وثيق قال حصل خلل ا ل ل خلل ل غ ة ا ع ق ي د ة خلل علوم الدين سائر علوم الدين بعد ا ل ع ق ي د ة خلل علوم ا ل ح ض ا ر ة و ب أ ن ا ه وصبر عملوا ا و أ ل ف و ا وعلموا تلاميذهم أرادوا وبهمة وجد أ نهض يدخلوا الأمة في الأمة ل عصر ن ة نهضة صدار ا ل إ س ل ا م من ا ل و س ن والنوم و ا ل ج ه ا ل ة والغفله عن إ ر ث اسلافهم العظام حصل غفلة عن إرث نرجع أذكرهم مجرد ذكر الثلف العظام أمدل الأعلام له هؤلاء خمسة من أذكر هنا مجرد ذكر باختصار ا ل ب غ د ا د ي عبد القادر بن عمر صاحب خ ز ا ن ة ا ل أ د ب صاحب ا ل ن ه ض ة ا ل ل غ و ي ة هذا كان حياته في ما بين 1 6 2 ف م ي ل ا د ي ة 1683 ميلاديه الف ستمائه و ل لك خد بالك م ن ا ل ت و ا ر ي خ خ د بالك من التواريخ ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة سقطت الف ربعمائه ث ل ا ث ة وخمسين م ي ل ا د ي في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي قرنين من الزمان احتجتهم ا اوروبا عشان تقوم في منتصف القرن السابع عشر الميلادي كانت اوروبا ب د أ ت تهدد ض ا ر الاسلام في منتصف القرن السابع عشر الميلادي كانت ح ي ا ة عبد القادر البغدادي كانت ح ي ا ة ا ل ج ب ا ر ت ي الكبير المرتضى عاش ا ميلادية ل 1774 ميلادية يقول محمد بن عبد الوهابي التميمي النجدي اللي كانت حياته ما بين 1703 ميلادية ل 1792 ميلادية وكان بين بن عبد بين يقول 1698 1774 1703 1792 محمد ل ل في جزيرة العرب م الزبيدي محمد بن عبد الرزاق الحسيني صاحب تاج العروس اللي كانت حياته ما بين 1772 م ي ل ا د ي ة لألف س ب ع م الشوكاني ئ ة وتسعين ي م ا كان الهند ا د ي في وفي ة ل مصر محمد ا بن علي محمد ا بن علي الشوكاني الخوالاني الزيدي التي كانت حياته ما بين أ ل ف س ب ع م ا ئ ة وستين م ي ل ا د ي ة لالف اتمنميه النظر اربعه وثلاثين ميلاديه عشر ا ل في اليمن ر و يعني ق ا ب ل التاسع ا ل عشر عصر ع النهضه في اوروبا اللي عايز يقولهولك كان وقته في عصر ن ه ض ة في بلاد المسلمين لكن الفرق الجهاز ف ر ا ل الاستخباراتي المبكر اللي قال ل اوروبا ا ن ت م منشغلين بالبناء جوه لا ابعتوا ش و ي ة يسكتوا النهضه دي الى يومنا هذا اوروبا تتخذ من ابن عبد الوهاب غرض ليه ده ده صراع يعني ده ا ل ق ض ي ة ان ا م ة الاسلام كانت م ن ت ص ر ة وكانت في ق م ة ومؤشرها الى نزول اوروبا ل في قاع في كل شيء وظلت في الدين كذلك لكن دنيويا كان مؤشرها الى ارتفاع نزول ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة ما ع د ش كتير وجات ن ه ض ة ا ل ن ه ض ة ما هياش د ن ي و ي ة ن ه ض ة د ي ن ي ة بس كان المستشرقين عرفوا ان ا ل ا م ة ديه قوامها الدين فيبقى رفض هذه ا ل ن ه ض ة مبكرا قال يعني تنبه طبعا احنا ربما يعني بيقولوا من جهل شيئا ع د ا ه نحن لم نلمس ب ق و ة اثر علماء ا ل ل غ ة اللي أ ش ا ر إ ل ي ه م ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر في, في ا ل ن ه ض ة ا ل إ س ل ا م ي ة لكن بلا شك لمثنا أ ث ر محمد بن عبد الوهاب اللي باقي الى يومنا هذا و أ ث ر الشوكاني في الواقع ومن قبله الصنعاني معرفش ا يصل الاستاذ ك ر أ غ ف ل ل ص ن ن أنه ع مع ا ا ي ك الشوكاني ده الحديث كان كل طبعا بيناظرهم العصر الألباني يناظرهم جيل في في شيء في الروح ا ل ف ق ه ي ة وفي الاثر في نفض الغبار عن روح التقليد ممكن تقول زودوها شويه يعني ما تتوقفش عند ن ق ب ه ص غ ي ر ة وانتبه الى ناس خرجوا والفقهاء ع م ل ي ن يحفظوا متون مش عارفين هم بيقولوا ايه قالولهم لا ده انتوا عشان تتعلموا الفقه تعالوا الى حديث رسول الله السلام وشرحوه الى يومنا هذا سبل السلام للصنعاني ونيل ا ل أ و ط ا ر للشوكاني دستور للصحوه الاسلاميه ح ة ا ة الصحوة الإسلامية مرحلة مرحلة ترابت ترابتش خرجت بتكون الأوطار ما على منار الأوطار ربما غير الانتشار السلام ما السبيل ولا على المغني الصحوة الإسلامية خرجت على سبل السلام الأوطار ولكن ربما بتكون مرحلة التأسيس سبل سبل على على على على ونيل ونيل ولكن ذ ه فيها الكتب الروح بعض التي لا يفضل ان يتحلى بها لا سيما المبتدئ في, في طلب العلم لكن يظل الى يومنا الكتب هذه الكتب بتمثل ث و ر ة على زمان كان قابع في التقليد لما الصحراء السماء ا ل م ع ا ص ر ة جدا الا عمله مثلا واحد ر ح من ا ل ا س ت ف ق ا ل س ن ة هو ع ا د ة ص ي ا غ ة ل ن ل ا ل ب ق ر م ع الله م يعني وجد ان نيل ا ل أ و ط ا ر صعب ولكن بنقولك ا ل ص ح و ة ا ل إ س ل ا م ي ة اتربت على نيل ا ل أ و ط ا ر حتى في عصرها و ا ل م ب ك ر ة جدا ولان أ المغني أ س ه ل في ا ل ص ي ا غ ة ف ك أ ن ه كان بياخد ترتيب المغني مع أ ر ا ء نيل ا ل أ و ط ا ر أ ر الشوكاني ء ا الحاصل ان كتب زي المغني زي المجموع بتمثل ث ر و ة ف ق ي ة ع ظ ي م ة جدا لكن المقلدين ما كانتش بتصدمهم آ ه ه ت ل ا ق ي النووي ابن قدامه بيقولوا القول بدليل و ب ي ن ق ش ه بس ما كانتش صدام ت ث و ء ا ل م ق ل د المقلد بيتماشى م ع ه يقولك آ ه اصل دول مجتهد المذهب وكان من حقهم يجتهد فهو مازال متعايش م ع ه م جيل ا ل م ق ل د ة اللي خرج الصنعاني و ا ل س و ك ا ن ي ولقوهم مش عارفين يتكلموا على على على ما يستجد في ح ي ا ة الناس وبالتالي كانت ص د م ة ع ن ي ف ة لما اوروبا جايه تطعن في دين المسلمين ماتش لاقي حد يرد الفقهاء ما يعرفوش غير حفظ المثونه فقط في الواقع فعلا الصنعاني و ا ل س و ك ا ن ي يعني كانوا من رموز هذه الصحوه الصحوه ا ل إ س ل ا م ي ة بالفعل ورثت التنظير العقدي لابن عبد الوهاب و ا ل ت أ ص ي ل الفقهي للصنعاني والشوكي ن وبعدين النهاية بنقول مين يعني والسنة النبي يعني نؤخذ من والرجوع وسلم هو المعصوم الذي لا يرد قوله وكله نأخذ من قوله ويرد تبصت الكبير طبعا للكتاب الصحابة هم معلمي الأمة بعد عليه معلمي عليه دايما يرد في لأي هي الذي فهم سلف لما الأستاذ الأصل الأمة الله لا الأمة النبي الله وهكذا لما صلى صلى وسلم تكلم هم عتى لكن لما تقول يعني العصور ا ل م ق ا ر ب ة ح ت ق و ل ا ل أ س ت ا ذ النهضه بيا ا ل أ س ت ا ذ الشامل ل ل ن ه ض ة هو شيخ الاسلام التيميه انت ن ا ت ق و ل ان ا ل ن ه ض ة ا ل ج د ي د ة اللي هو بيتكلم عليها في هذا العصر ك أ ن م ر ا ث ابن ت ي م ي ة اتقسم على ا ل خ م س ة دول فعصر ابن ت ي م ي ة عمل ابن ت ي م ي ة نهضه ل و ح د ة ن ه ض ة ع ق ض ي ة اللي قام بها ابن عبد الوهاب و ن ه ض ة ف ق ه ي ة اللي قام بها بعد كده الصنعاني والشوكاني بل و ا ل ن ه ض ة ا ل ل غ و ي ة وغيرها ايضا كان ابن تيميه هو القائم به فيعني دي قضيه يعني في غايه ة ا ل م ا ل م م ه و ا ج و ل حصل دي احنا عصر غفوة في عصر جاء على ر جاء ه ا الحروب الصليبية لقوا في استكانة في انهيار العقلية ولقوا البراء في بعد عن الدين الحروب الصليبية انكسرت على بعد عن طول في في في كانت نتاج ل ن ه ض ة ع ل م ي ة كانت قمتها في عصر شيخ الاسلام التاني وهذا العصر شهد اندحار ا ل ص ل ي ب ي ة والتطار نهائيا وبعدين الدفعه اللي خدتها من الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة ي ع ن ي ن ش أ من طياتها ا ل ح ر ك ة ا ل ج ه ا د ي ة ا ل ع ث م ا ن ي ة و ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة وبعدين حصل انتصار م ر ة ت ا ن ي ة الانكسار ده اوروبا كانت لسه مش عايزه تحارب بتحضر نفسها داخليا بتسرع علوم المسلمين و لكن ل أ و ا ان فيه نهضه بتقوم فدل, الكلام ايه بقى فدل بيقول هبى البغدادي م ن ص ف ا ل ر عصر الهجري ن الحادي فألف ما ألف ليرد على الأمة قدرتها على تذوق ا ل ل غ ة والشعر و ا ل أ د ب وعروم ا ل ع ر ب ي ة وهب بن عبد الوهاب يكافح البدع والعقائد التي تخالف ما كان عليه سلف ا ل أ م ة من صفاء ع ق ي د ة التوحيد وهي ركن ا ل إ س ل ا م ا ل أ ك ب ر ولم يقنع ب ت أ ل ي ف الكتاب لم مج... مج... بيقولون بيألف كتب ويرميها. لا بل نزل إلى الناس مجرب ويرميها عامة يكن أخبوية حركة كتب في جزيرة بلاد العرب وأحدث هائلة في قلب دار الإسلام وهب أ ح د ث رجة ا ئ ل ل ة في ق د الشوكاني ر ا إ الإسلام س الناس ومجالسه ل الزويدي يبعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم على بمؤلفاته ل ا ما كاد ا م وهبى ويحيي وهبى يبعث يخفى على الناس ومجالس وهب الشوكاني الزيدي الشيعي ي من يعني الشوكاني ي هذا أنه من من جملة مآثر الشوكاني إنه خرج ز د بالشيعة الزيبية ولكنه انخلع عن ر ب ق ة التقليد ورجع الى مذهب ا ل ث ل ف رغم نشاته الزيديه قال م ح ي ا ع ق ي د ة ا ل ث ل ف وحرم التقليد في الدين وحطم الفرق والتنابذ الذي ادى اليه اختلاف الفرق بالعصبيه ة اما م خ س م علوم وهو لغويين واثنين واحد الوهاب كأنه هنا الجبارك الكبير جاب لنا اثنين احيا العقيدة ابن عبد شرعيين يعني والاخر احيا ء علوم ا ل ش ر ي ع ة وهو الشوكاني مع ا ح ي ا ء ه ل ل ع ق ي د ة ايضا الجبارتي هذا كان يمثل ا ل ن ه ض ة ا ل د ن ي و ي ة ن ه ض ة ل غ و ي ة نعم ت ا ر ي خ ي ة لكن ب ا ل ا ض ا ف ة الى ذلك كان موسوعه صناعيه وعليه يعني تعلم ا ل ك ث ي ر قال اما خامسهم هو الجبارتي الكبير فكان فقيها حنفيا كبيرا نابها خد بالك عشان يقولولنا الصراع بين الدين والعلم لا دا كان في وقت من ا ل أ و ق ا ت أ ن ب غ ي الناس بيتعلموا الدين وبعد ما يصلوا فيه إ ل ى ا ل د ر ج ة ا ل ك ا ف ي ة يلاقوا الناس ما فيش أ ط ب ا ء يقوم يروح يجيب كتب الطب ويدرس هتلاقي يبقى فقيه وطبيب م دام الناس احتاجت إ ل ى عقله ف ا ل أ م ة فضلت ف ت ر ة المهن العظمى فيها مقصوره على الفقهاء يعني ل وهو صغير ب دام عقله نابه يبقى ده ح ي ر و ح للفقه وعلوم الدين والباقيين كله كان بيروح الكتاب ا ل أ و ل يبقى دي ث ق ا ف ة ا ل أ م ة كتاب الله وبعض حديث نبي الرسول صلى الله عليه وسلم و ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ د ا ب ا ل إ س ل ا م ي ة و ل غ ة العرب ده التعليم ا ل إ ل ز ا م ي في بلاد المسلمين طبعا في دراسات كتير ة ا ل آ ن بتقول كتاتيب المسلمين كانت تفوق في نظامها الاداري إ د ر ي ا ل إ فأنا في أكتر الأمر عن بن سحنون القرن كان نظام باثنين من من العلمي المدارس الحبيث المالكي الذي عاش في القرن الثالث الهجري كان كاتب للثواب والعقاب يعاقد بثلاثة ثلاثة قال لابد من استدعاء هيك ولي إمتى وإمتى وإمتى بصوت لا يمكن المعلم الصبيان من ضرب الصبيه اكثر من ث ل ا ث ة أ ص و ا ت إ ل ا ب إ ذ ن أ وليه نظام الاجازات يفضل يبدأ يترك اليوم اليوم للمعلم ونوعية أن نظام الدرس الضحى فراط الظهر فترة وفترات الراحة وفترات التغذية هذه جدول التغذية يعني نظام إ د ا ر ي كامل للكتاتيب ابن سحنون ب د أ معلم في الكتاب وبعدين لما يعني نجح ي ن جدا ب د أ الناس تجيب له عدد فوق ط ق ت ه فراح ب د أ يستعين بناس وهو يشرف عليهم فكان عنده ع د ة كتاتيب وراح حاطت ا ل ل ا ئ ح ة دي كلام كان في دماغه احنا في حاجات ك ث ي ر ة مش م ك ت و ب ة فنفتكر انها لم تكن م و ج و د ة الكتابه كانت لما واحد يحتاج يطلع ح ت ا ج ي ا ل ح ا ج ا لغيره وهو كان بيطبق برنامج معين فلما اتسع نشاطه وبقى غيره اللي هيطبقه ر ح كتبلهم ل ا ي ح ة الكتاب اللي مفروض تتم ايه العلوم اللي هيعملها وكذا وكذا في ا ل ن ه ا ي ة كان في تعليم اساسي الزامي بيمثل يعني ث ق ا ف ة الامه ع ق ل ي ة الامه وبعدين بعد كده النبهاء حيكملوا يروحوا مجالس الفقهاء والمحدثين والاقل حيكملوا في علوم الدنيا طيب احتاج الناس ل م ه ا ر ة أ ع ل ى م ه ا ر ة ع ق ل ي ة أ ع ل ى كان الفتر بيضطروا يغيروا مسار بعض ا ل ن ب ه ي ن ان يقولوا لا احنا في بعض علوم الدنيا احتاجنا ل ه ا الى م ه ا ر ة ع ق ل ي ة أ ع ل ى من أمثل ل ذ كان ل الكبير يقول ج ب ر ي ا ك فقيها حنفيا كبيرا نابها عالما ب ا ل ل غ ة وعلم الكلام تصدر إ م ا م ا مفتيا وهو في ا ل ر ا ب ع ة والثلاثين من عمره ولكنه في سنة 1144 هجرية 1731 ميلادية ول وجهه شطر العلوم ميلادية سنة هجرية في شطر إ ي ه اللي خلى الجبرت يتخذ قرار زي د ا ح ا ج ة ا ل أ م ه ل ق في أ ز م ة ا ل أ م ه بتعاني أ ز م ة أ ز م ة في علوم الصناعه الموازين ب د أ ت ت خ ت ل أ م ا م أ و ر و ب ا فراح ترك الفقه في فقهاء كتير فقال ولى وجهه شطر العلوم التي كانت ط ر ا ث ا مستغلقا على أ ه ل زمان فجمع كتبها من كل مكان وحرص على لقاء من يعلم سر أ ل ف ا ظ ه ا ورموزها وقضى في ذلك عشر سنوات حتى ملك ن ا ص ي ة الرموز كلها في ا ل ه ن د س ة والكيمياء والفلك والصنائع ا ل ح ض ر ي ة كلها حتى ا ل ن ج ا ر ة و ا ل خ ر ا ط ة و ا ل ح د ا د ة والسمكره والتجليد والنقش والموازين وصار بيته زاخرا بكل أ د ا ه في ص ن ا ع ة وكل آ ل ة وصار إ م ا م ا عالما أ ي ض ا في أ ك ث ر الصناعات ولجا اليه م ه ا ر ة الصناع في كل ص ن ا ع ة يستفيدون من علمه ومارس كل ذلك بنفسه وعلم و أ ف ا د حتى علم خدمه في بيته يقول ابنه عبد الرحمن الجبرتي الصغير وحضر إ ل ي ه طلاب من ا ل إ ف ر ن ج نفس ا ل آ ف ة الجبرتي الكبير عفى الله عنه لم ينتبه إ ن احنا الكفار نسقي عطشانهم ونطعن جائعهم لكن نعلمهم الطب و ا ل ه ن د س ة والكيمياء والفيزياء في وقت حرب يقول الصغير وحاضر إليه طلاب من الإفرنج عليه في وخمسين يعني وقرأوا وحضر وذلك ومية الجبارت طلاب الإفرنج علم الهندسة ألف تسع من سنة 59 هجري ا ا ل م و ف قال ل ي واهدوا اليه من صنائعهم واتهم اشياء نفيسه وذهبوا الى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت واخرجوه من ا ل ق و ة الى الفعل واستخرجوا به الصنائع ا ل ب د ي ع ة مثل طواحين الهواء وجر ا ل ا ف ق ا ل و ا س ت ن ب ا ت المياه وغير ذلك يقول الأستاذ محمود شاكر وهؤلاء الاستاذ الافرينج شاكر هم المستشرقون كما قصصت و ا عليك من أ خ ب ا ر ه ومن اتصالهم بالعلم الحي عند علماء دار ا ل إ س ل ا م لحل رموز الكتب العربيه يعني كان حتى ذلك التاريخ اللغة العلم كان ذلك حتى لغة بعد أ ن كان مفتي الاحنف في ز م ا ن ل يمكث عشر سنوات يحل رموز العلوم ا ل د ن ي و ي ة ف ا ل إ ف ر ن ج ي سمعوا شوف إ ز ا ي بيسمعوا ويعرفوا كانوا يملؤون السهل والواتس الكتب التي ر الحمار أصفار اللغة العربية ق بيقول و الأول يحملوا ه لسه هم ا الآن كمثل للغة لذلك لك بس صعبة ما ت ع ل م و ش العلوم ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ل أ ن ه ا ص ع ب ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة أ س ه ل و أ ك ي د ا ل ع ر ب ي ة ص ع ب ة ولكن الصعوبه معها م ر و ن ة دايما معها اتساع معها غير انها ل غ ة ا ل أ م ه و ل غ ة ا ل ق ر آ ن قال و ا ل ج ب ر ت ي كان على خلق أ ه ل ا ل إ س ل ا م فلم يظن على أ ح د من هؤلاء ا ل إ ف ر ن ج بشيء من ع ل م ه ولا أ ث ا ء به الظن بل عامل بما أ د ب ه به نبيه صلى الله عليه وسلم إ ذ يقول من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم ا ل ق ي ا م ة بلجام ا ا ل ل ه م ا ن و ر و أو تصوروا محمود ا هذا ما الأستاذ محمود شاكر لعلهم أظهروا الإسلام لعلهم وذا حصل يقول ع عندنا ن ي و ا ع فيه مستشفين كتير ر أ ظ ا ا إ س ل يفعل ا فماذا م هذا و ولو علم وهم يتملقونه ويتخشعون قال الجبرت فلا ا علم أنفسهم م بخبيئة بين أدري يديه كان ا يفعل ف ل وهو رحمه الله يقول هذا طرف لا ي ج ز عن ا ل ن ه ض ة يعني هو بيحكي لك ب س ر ع ة كذا عن النهضة التي كانت التي في دوت ا الإسلام في القرنين الحادي ر عشر في ا ا الهجري السابع عشر والثامن عشر الميلادي ل ث ن ي عشر عشر عشر ق ص ص ه عليك خطفة لتعرف بعد ذلك خطفة م اسماء كان كيف كان دوت أ هؤلاء ا ل خ م س ة في أ ر ج ا ء دار ا ل إ س ل ا م واشتات أ ش ت ة غيرهم مؤذنة و أ غير غيرهم يعني غير فيه عامة كان نهضة الكبار الخمسة دول الكبار كان فيه نهضة عامة. لكن دول ا ل خ م س ة الكبار اللهو ي من و ج ه ة نظره قال م ؤ ذ ن ب ي ق ظ ة ج د ي د ة واحياء لعلم ا ل أ م ة ولغتها وثقافتها و ا س ت ع ا د ة ل س ي ط ر ة ا ل أ م ة على أ س ب ا ب حضارتها ا ل ظ ا ه ر ة ا ل ق د ي م ة و إ ر ا د ة لبعثها بعثا جديدا دون شعور واضح أ و علم مستبين بالذي كان يجري في ديار ا ل م س ي ح ي ة من ي ق ظ ة و ن ه ض ة وبعث جديد يقول ونصيحة وتنبيه لا تنظر إ ل ى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب الاسلامي ف إ ن ك ان فعلت ضللت عن الحقيق الحقيقه و ا ل ح ق ي ق ة يومئذ أ ن الفرق بيننا وبينهم كان خ ط و ة و ا ح د يعني ا ل ن ه ض ة كانت م ت ز ا م ن ة قال يعني إ ن كان حتى هما كانوا س ب ئ ي ن خ ط و ة بس مش س ب ئ ي ن كل ده فو ولكن واد اليقظه في مهدها هو ذا اللي كان الكلام قال إ ن م ا كان الفرق بيننا وبينهم كان خ ط و ة و ا ح د ة تستدرك ب ا ل ه م ة والصبر والداب والتصميم لا أ ك ث ر بل أ ك ب ر من ذلك ف إ ن ا ل ي ق ظ ة ا ل أ و ر و ب ي ة كانت بعد في أ و ل الطريق وتتكئ اتكاء ا شديدا على ما كان عندنا من العلم المسطور في كتبنا برموزه التي تحتاج إ ل ى استبانه وفهم وعلى, وعلى العلم الحي على عند التي أهل الإسلام من يشرح التي عند أهل دار الإسلام كما, حدثتك كما حدثك ت ك م الجبرت حدثك ا المؤرخ عن أ ب ي ه الفقيه الجليل الجبرت الكبير يقول وقراءة المستشرخين على هذا الكبير ليهتدوا بين اليقظتين يومئذ يقظتنا وقراءة الفرق الرموز واستبانتها وفهمها وكل الفرق بين يومئذ هو على الجبرت إلى حل هذا اتداء كانت هاذئة أن به هذه س ل ي م ة ا ل ط و ي ة منبعثه من داخلها ليست لها هدف إ ل ا ا س ت ع ا د ة شبابها و ن ظ ر ا ت ه ا في حدود الاسلام إ س ل م ن ف ا ق ض ي ي ة غ ب والبراء روح الولاء ا ل أ ة نهضة الأمة آه في نهضة لكن عموم الأمة ما الخطر يعني وهكذا في يعني يومئذ يقظ الديار لكن إن كانت الخطر قالوا عموم تشعرش ما متباعدة غير م ت م ا س ك ة ا ل أ و ص ا ل ولكنها كانت ق ر ي ب ة التواصل و ش ي ك ة الالتئام و أ م ا يقظتهم هم فكانت م ت ف ج ر ة بحقد قديم مكذوم شيمته ا ل ص ط و الخفي وشملها مجتمع ب ا ل ض غ ي ن ة ا ل م ت ق ا د م ة وهدفها إ ع د ا د العده لاختراق دار ا ل إ س ل ا م بالدهاء والخداع والمكر كما حدثتك آ ن ف ا أ ي ه م ا يقظتان ك ا ن ت في زمن واحد إ ح د ا ه م ا من طبيعتها الرفق المهذب و ا ل أ خ ر ى من طبيعتها العدوان الفاجر فانظر ا ل آ ن ماذا كان بعد ذلك ل أ م ر أ ر ا د الله أن يكون و د ع ان كما تقوله اليوم تقوله ت ي ح ا ا هذه ل أ د ب يكون ة الفاسدة التاريخ م ا ذكرنا زيف ي ق ل قلت لك كما آ ف ة كان المستشرقون الاستشراق هذا اليوم منذ نأنعة وإلى ي ج ب و ن دار ا ل إ س ل ا م من أ ط ر ا ف ه ا إ ل ى قلبها يلاقون ا ل خ ا ص ة من العلماء و ي ق ا ل ط و ن ع ا م ة المثقفين والدهماء وفي قلوبهم ح م ي ة الحقد المكتوم وفي النفوس العظيمه المصممه وفي العيون ا ل ي ق ظ ة وفي العقول التنبه وفي الوجوه البشر والبراءه وفي ا ل أ ل س ن ة ا ل ح ل ا و ة والتملق و ل ب س ل ج م ا ر ة المسلمين كل ز ي وتوغلوا يستخرجون كل مخبوء وكانت بلادهم يومئذ ق ر ي ب ة عهد بعصر ا ل ن ه ض ة وعصر ا ل ي ق ظ ة وعصر ا ل إ ح ي ا ء فهم على أ ت م م ع ر ف ة باسرار ا ل ي ق ظ ة كيف ت ب د أ و إ ل ى أ ي ن تنتهي ف أ د ر ك و ا إ د ر ا ك ا واحدا لا لجاجه فيه أ ن ما كان يجري في دار ا ل إ س ل ا م منذ منتصف القرن الحادي عشر الهجري إ ل ى منتصف القرن الثاني عشر الهجري إ ن م ا هو ي ق ظ ة ح ق ي ق ي ة و ن ه ض ة ك ا م ل ة و إ ح ي ا ء صحيح منبثق كله من ينبوع ص ا ف ع ط ي ق ط م ص ت معالمه كر الدهور والقرون هو جميعه في ح و ز ة دار ا ل إ س ل ا م وهم في ي ق ذ ت ه م هذه يومئذ ع ا ل ة عليه لا ي ص د ق و ن إ ل ا من س ن ا د ه بعد جهد جهيد فوجفت قلوبهم ورجفت من هول ما هم مقبلون عليه إ ذ ا تمت لدار ا ل إ س ل ا م اليقظه واستوت وبلغت أ ش د ه ا واستقامت خطواتها على هذا الطريق وعلى عاده المستشرقين التي حدثتك عنها وهم حمله هموم ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة و ا ل ز ا د ة عنها وحماتها المستفسرون هبوا ه ب ة الفزع من هذه اليقظه فتصارعوا ينقلون كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة مما هو جار تحت أ ع ي ن ه م في دار ا ل إ س ل ا م ووضعوه بينا جليا مشفوعا بمخاوفهم وملاحظتهم ونصحهم و إ ر ش ا د ه م تحت أ ب ص ا ر ملوك ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة وامرائها ورؤسائها وقادتها وثاثتها ورهبانها وبصرون بالعواقب ا ل و خ ي م ة ا ل م خ و ف ة من هذه ا ل ي ق ظ ة ا ل و ل ي د ة التي بدات تنساح في أ ر ج ا ء دار ا ل إ س ل ا م وتناجوا بينهم ن ج و ة ط و ي ل ة يقلبون النظر في أ ه د ا ف ه م ووسائلهم وتبينوا الخطر الداهم الذي جاء يتهددهم إ ذ ا تمت هذه ا ل ي ق ظ ة واشتد عودها واستقامت خطواتها على الطريق اللاحم و ب ب د ي ه ة العقل لم يكن ل ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة يومئذ ا ل خيار طريق واحد لا غير هو العمل السريع المحكم واهتبال الغفله ا ل م ح ي ط ة بهذه ا ل ي ق ظ ة الوليده ن هذه ا ل ي ق ظ ة لم تنتشر بعد ولم ت ص ل روح ع م ا في ا ل أ م ة قال كما حدثتك آ ن ف ا من أ ن هذه ا ل ي ق ظ ة لم تتلقفها الجميع قال ومعاجلتها في مهدها قبل أ ن يتم تمامها ويستفحل أ م ر ه ا وتصبح ق و ة ق ا د ر ة على الصراع و ا ل ح ر ك ة والانتشار ف إ ن تم ذلك فما هو إ ل ا أ ن تعود الحرب بين الشمال والجنوب ج ذ ع ة وعندئذ لا يضمن, لا يضمن احد مغبه الصراع المشتعل, المشتعل بين ا ل سلاحين متكافئين ي ن أنذاك السلاح المادي متكافئ وثقافتين ت لا يضمن أ ح د ل أ ي الفئتين تكون ا ل د و ل ة و ا ل غ ل ب و ا ل س ي ا د ة و م ر ة أ خ ر ى أ ق و ل لك لا تنظر ا ل آ ن إ ل ى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب الإسلامي فإنك إن فعلت ضللت عن الحقيقة والحقيقة أن الفرق بيننا وبينهم كان قطوة واحدة فعلت ضللت فإنك إن يومئذ وبينهم عن أن قطوة قال ولعلم الاستشراق يومئذ بهذه ا ل ح ق ي ق ة كان فزعهم ا ل أ ك ب ر لا تنس هذا أ ب د ا وكن على حاذر من الضلال ومن التضليل والتغرير الذي تعج به اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة وألسنتها الثرثارة المنتشدقة بأوهام الأصالة والمعاصرة والقديم والجديد والثقافة العالمية تعج به هذه موقفنا من وبالقضية الهزلية قضية القضية الغرب كأن القضية محتاجة سؤال ن ا السطو على علومك ثم جاءوا يحاربوك بها و قل يا له من عار فاضح ويا له من عبث رطين ا متعاقل ما علينا الاستشراق كما رايت قبل هو عين الاستعمار التي بها يبصر ويحذق ويده التي بها يحس ويبطش ورجله التي بها يمشي ويتوغل وعقله الذي به يفكر ويستبين ولولاه لظل في عميائه يتخبط ومن جهل هذا فهو ب ب د ا ء ة العقول ومسلماتها أ ج ه ل فلما فزع ا الاستشراق فزعت ا معه كل ا ل م س ي ح ي ة ودولها التي كانت أ س ا ط ي ل ه ا تطوق دار ا ل إ س ل ا م من أ ط ر ا ف ه ا ا ل ب ع ي د ة وتتوغل بسيطرتها على سواحلها م ت ح س س ة طريقها إ ل ى قلب هذه الدار ا ل م ت ر ا م ي ة ا ل أ ط ر ا ف بالدهاء وبالمكر و ب ا ل خ د ي ع ة وبالتنمر أ ح ي ا ن ا حين يتطلب ا ل أ م ر التنمر و ا ل ت ر و ي ة كانت دول أ و ر و ب ا كلها في صراع مستميت فيما بينها على نهش أ ط ر ا ف دار ا ل إ س ل ا م واستنزاف ص ر و ا ت ه ا وكنوزها وخيراتها ب ش ر ا ه ة لا ت ج ب ع وكان أ ك ب ر الصراع المتوحش على الطرف البعيد في الهند حيث لا تستطيع ط ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م في دار ا ل خ ل ا ف ة أ ن تصنع ل إ ن ق ا ذ ه ا شيئا ذا بال بل هي يومئذ م ش غ و ل ة أ ي ض ا بالحفاظ على وجودها وهيبتها لا أ ك ث ر كان أ ك ب ر دولتين يومئذ انجلترا وفرنسا بعد ما زال سلطان البرتغال و ورثت ا بعد ذلك يعني كانت الصراع ا ل أ و ر و ب ي بين النمسا والبرتغال ثم زال مجدهما وصار الصراع بين انجلترا وفرنسا ثم ذال مجدهما وصار الصراع بين ا ل ش ق ي ق ة الصغرى التي كبرت امريكا التي هي ش ق ي ق ة لانجلترا ولكنها كبرت عليها وبين روسيا التي تولدت من اطراف وهكذا ا وكان الوقت الصراع بين انجلترا وفرنسا قال فكان الصدق ذلك بين ن في ل ل ت ر ج ف ا ن ش أ ت ما يسمونه ش ر ك ة الهند الشرقيه ة البريطانية بلك نفس الوسائل دايما السلاح اخر حل. مش السلاح اول حل. يعني كان الاستشراق وكان ولما لا بلك حل حل ل يعني نفس ان مش ن د ضعيفة برضو م البريطانيه ز ش ل عمل ش ك ة الهند ا ل ش ر ق ة ا ل ب ر ي ة قال و و اول جهاز استعماري قوي وذلك جهاز استعماري ميلاديا سنة 1858 ميلادي. ففي ا ل ف ت ر ة بين 1600 و 1258 م ل ا ئ ه والف ت ب س ا ف أ ن ش أ ت ج ه ا ز ا ت ا س ت ع م ا ر ي ن م شركة ا ل ه ن د الشرقية ا ل فرنسا ي ة و ل يغررك ل ف ا ن ش ر ك ة ف إ ن ه في ا ل ح ق ي ق ة جيش غ ا ز م س ل ح م ه م ت ه ا ل ن ه ب و ا ل س ل ل ب وقطع ا ط ر ي ق و و ت خ ي ف ا ل ض ع ف ا ا ء ل ذ ي ن لا ي م ل ك و ن عن ن أ ف س ه م دفعا ب د أ الصراع بين الشركتين اي بين اللصين صراعا مستحرا مستميتا وظل محتدما حتى قضت ا ل ش ر ك ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة على ا ل ش ر ك ة ا ل ف ر ن س ي ة قضاء ا مبرما ء الى ان يقول ففي ذلك الوقت جاءهم النذير النذير الاستشراق بالخطر المدلهم الذي تهددهم به يقف دو دار الاسلام بقيام يقول ذلك الوهاب ابن ففي يقف دو تهددهم جزيرة به محمد العرب عبد وظهور ا ل ا ل ج ب ا ر ت الكبير في مصر والزبيدي ومن قبله البغدادي كان نذير الاستشراق مروعا وحاسما أ م ا انجلترا ص ا ح ب ة ا ل ش ر ك ة ا ل ه ن د ي ة ا ل ش ر ق ي ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة ف أ س ر ع مستشرقوها إ س ر ا ع ا حثيثا إ ل ى سواحل ج ز ي ر ة العرب الشرقيه ة مع ظ و الوهاد وصلت ر انجلترة شيخ النائي الإسلام هذا المكان جدا إلى محمد عبد بن اللي كانت ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة نفسها غير م ك ت ر س ة بيه ما كان في قلب الصحراء وانا ذاك طبعا ما كانش في ه بترول وكان الخليج العربي ليس له ا ه م ي ة تذكر في ا ل م ل ا ح ة الخليج العربي والبحر الاحمر دي ما كانت تعد الا بحيرات د ا خ ل ي ة في داخل ا ل د و ل ة الاسلاميه ة ي ع م ل و ا ب ه ا ايه زي ما انت الان بتتعامل مش مع نهر النيل حتى مع الترع يعني حتعتبرها ايه ميزانها في النقل في الوقت ذ ا ك ت الحته ي حته م غ م و ر ة تقع كما تنظر انت الى الاماكن ا ل ن ا ئ ي ة التي تقع على الترع كانت النجد وما حولها اماكن ن ا ئ ي ة في قلب الصحراء اقرب ح ا ج ة لها يعني سواحل ل ب ح ي ر ة خليج هو اقرب ما يكون الى ا ل ب ح ي ر ة ا ل د ا خ ل ي ة بريطانيا بعتت ط على طول الى هناك وقال وبالدهاء ل الى وقال هناك و والمكر والدسائس جاءت في زي الناصر والمعين لتتسس الى يقظه ابن عبد الوهاب يقظه تنقيه الدين مما تراكم عليه من البدع ا ل م ف س د ة لعقيده ة التوحيد لتتخذ بذلك د ع ن التوحيد يدا ا وبهذه ي د س ي عليها ط ر ت ت و انجلترة و في الخليج يعني ك أ ن ه ا أ م ن ت الخليج العربي من أ ن يصل إ ل ي ه د ع و ة محمد ا ل ن عبد ذكرنا أ ن ه م ب د أ و ا يجيبوا ا ل م ب ش ر ي ن في الخليج العربي ولذلك لا تعجب إن دعوة محمد بعد ذلك بعد آل سعود وإنجلتنا لا ذلك آل الجزيرة العربية كلها إلا ساحل الخليج لإنجلتنا شكراستان منصرها تعجب خدت عبدهب بعد بعد أن محمد سبقت دعمت ا ل أ م ر ا ء اللي هناك بس قالت لهم محدش يستفز محمد بن عبدالله واعتبرت د و ة نوع من ا ل م ج ا م ل ة أ و نوع من التوجيه عن بعد يعني د ع و ة ف ت ي ة ط ل ع ة بيقوم اقفل لها سكه و أ ف ت ح لها سكه فهو عنده كل دول اعداء حيمشي في انهم سكه فهو رح مأمن الخليج ما تلاقي ا ل د و ل ة ا ل س ع و د ي ة كان الملك عبد العزيز مسميه مشروع توحيد شبه ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة خد كله معدا الخليج ب د أ ت فيه ب ق ع ة وكل ب ق ع ة م س ت ق ل ة ب ذ ا ت ه وكل ب ق ع ة فيها ممثل تجاري انجليزي وفيها مبشر واقصى ما هنالك ان ب د أ ت حرب ف ك ر ي ة بين المبشرين الانجليز وبين تلاميذ الامام محمد عبد ا ل و ه ب في ان المبشرين يسكتوا احيانا انت الانسان لا يعلم الغيب فبيقيس الامور وفق المعطيات اللي قدامه وساعات ب ق ى المعطيات ظ ا ه ر ة والخصم بيحطك في خيارين انت فاهم انك لو عملت دي حيعمل ك د هيعمل لو عملت د ح ي كده الناس د ل ا ق ت ي كلها بتقول ليه حماس ضربت في فتحه رغم انها طول عمرها تقول انا مش ح ض ر ة بغير اليهود طب ما ه م ب د أ و ا يصفوا ق ا د ة حماس يقصدوهم ر أ س ا و لو سكتوا حيقتلوهم كلهم ولو قاتلوا الدنيا كلها ه ت ق و ل اه اخيرا ظهروا على حقيقتهم وقاتلوا المسلمين كانوا بيقولوا احنا مهما حصل لن نوجه سلاحنا الا لليهود في ا ل ن ه ا ي ة الخصم في الحالتين كسبان ط ب انت تعمل ايه ما انت يعني هو في ايده اسباب وانت بتختار الاختيار الاقل فسادا وهكذا فهو ج ي ب س ر ع ة ونفس ا ل ق ض ي ة ده لاش م و ا ج ه ة ع س ك ر ي ة دلوقتي ط ب هو فين في نجد لا ا ل خ ط و ر ة انه يطلع على الخليج معه ماسكين الخليج كله وحاولوا يدخلوا في قلب جزيره العرب بس معرفوش يعني هو كان, كان المطلوب تطويق نجد من ا ل أ ر ب ع جهات بس هو معرفش غير الهلال اللي على الخليج ل أ ن د وقت السفن ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة وصلتله بتنزل ا ل س ف ي ن ة معاها ا ل أ م و ا ل ومعاها التجارات ومعاها كذا وفي قوم بدو لهم كبير بيدخل على الكبير كما هي العاد ب ي ض ب ط م ع ا ا ل أ م و ر لكن لما ج يدخل جوه, الباق جوه الصحراء ب ا ا جوه ل ا ل ح ق ي ق ي ة تاهو و إ ل ا ف إ ن ج ل ت ر ا حاولت تطوق نجد نفسها من كل الجهات وهكذا فبيقول ه ذ انهم لما تواجدوا بالقرب من نجد واتخذوا قرار بعدم ا ل م و ا ج ه ة انك و ن ا ب ن ح ا ر ب ش الدين ا ه طيب إ ي ه اللي جابك من الهند اللي هنا لما أ ن ت مبتحاربش الدين و إ ي ه اللي جاب المبشرين معاك لا ده هو اختار ط ر ي ق طريقة ا ل م و ا ج ه ة أ ن ت في الواقع من أ و ل سقوط ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة و إ ح ن ا أ م ا م س ا س ة يعني استفادوا من ذكاء العرب المستشرقين ربوهم س ا ب د ا أ م ا م س ا س ة محترفين جدا و ب ي خ د و ا القرار طبعا الله غالب على أ م ر ه ولكن ده الواقع ان ا ل د ر ا س ة حتى لو الموقف سريع لكن القرار مش انفعال ما قالش يحارب ا ل يجي د ع وفي ة الوهابية قال يجي يطوّقها و يجي نفس الوقت يبقى معايا ن هو ل ه ورقه ي ا ل ان ل ا هو ا جميلها ا تقود الصحوة ص ح ل ل التطويق المبكر ا ا س م رغم ي ة تنتشر ده ق ا ل ت انتو يعني بترجعوا لابن عبد الوهاب ده احنا اللي سبناه احنا سبناه يبقى احنا كنا مبسوطين بدعوته ط ب ل ما انت مبسوط بدعوته ما ت س ب ن ا احنا كمان لا ف ا ل ق ض ي ة وعشان كده كنا بنقول لما الكفار ييجي يقول ك يقول على حد مسلم ده كويس ي س ن ي على حد اوي او يذم حد لا ثنائهم معتبر ولا ذمهم معتبر مش كل من اثنى ع ل ى الغرب يبقى عميل ليه ما هو بيجي ساعات ي س ن ي على رمزه عشان يوقعه ومش كل م ن م د ح و ا الغرب طيب يبقى م ع ن ا كده اللي, اللي يذموا الغرب هو اللي يبقى كويس م ن ا ل شرط فانت موازينك دول ص ل ع ه م ب ر ا الموازين خالص الخصم ده انت بين الناس بي بيحصل الحاجتين يعني انت ممكن يجي واحد بيكره سين من الناس فيجي ي س ن ي عليه قدامك وهو عارف انك هتغير ف ه ت ق و م تنسفه فاذا ثنائه مش حب ده بغض وممكن العكس يبقى عارف ان انت بتقبل التسخين مثلا فيقوم يجي يقولك ده بيعمل كذا ويعمل كذا انت دايما اعتبر ا ن م ا م كلامه مدحه يؤخذ ب ح ض ر وذمه يؤخذ ب ح ض ر العدو من باب اولي من العدو من باب أول و ل اول ز م الكلام مش منطقي تلاقي انت ل طب د ق ق ت ت ي ب و احنا سبنا الوهاب عشان وعجبانا انت عملت حارب أفغانستان وتحارب في الصومال الوهابية لها ايش انت القص وجاي وهكذا فطبعا ريحة بن معنى من يسمى سبت ساقط عبد طب دعوته عملت تبعت وكل لشيء كلام كل جيوش وجه طب في في لكن هو ك ت و ر ق ة ممكن بستخدمها ي في وقت من ا ل أ و ق ا ت ربما طبعا في عصر تكوين ا ل د و ل ة ا ل س ع و د ي ة على إ يد الملك بن عبد العزيز بعد و ف ا ة الشيخ الامام عرب بكثير كان ساعتها انجلترا بتتصل بكل ا ل أ م ر ا ء العرب ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة بتقع وفي الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى وفي الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة وكذا ه ت ع م ل و ا إ ي ه لو دخلتوا معانا ق ض ي ة طبعا وقتها مفيش ا ث و ر ة اتصالات ممكن تقول البعض كان عميل كان بيبيع ص ر ا ح ة كان بيقود ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة عشان وعدوه انو يبقى هو ا ل خ ل ي ف ة بقولك انجلترا ل ا كلمت ثلاث اربع ملوك عرب في الوقت ذا قالت لكل واحد منهم انت متعرفش نسبك ده انت من نسب, من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ا ن ت و جهال بالنسب لكن احنا عندنا كتب الانساب اللي سرقناها منكم فطلع ده, ده, ده شريف وده شريف وده شريف ا ر ب ع ة ا ر ب ع ة ش ر ف ه قالت لهم بصوا ن ت و خلصوا على ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة وبعدين ا ل خ ل ا ف ة لن تخرج من واحد منكم لان انجلترا د و ل ة تحب العدل وتريد ان تعيد الحق الى نصابه و ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة لا يجوز ان يحكمها إ ل ا خ ل ي ف ة من نسل نبيهم فالخطابات دي م س ج ل ة انجلترا بتفرج عنها تجمل يعني في العصور التي تلت عصر ا ل إ م ا م محمد بن ع الوهاب حصل طبعا ا ت ل ا بين ا ل إ ن ج ل ي ز وبين كل ا ل أ م ر ا ء العرب وادعت انجلترا ان العرب لو ساعدوها في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة حترحل عن بلاد المسلمين طبعا كان وجد استعمار وحتترك العرب يختاروا خ ل ي ف ة قرشي من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم م وللأسف البعض فدق لأنه ولا البعض لانه ل ل ثاذج ا يعني فدق تدري ك في غ ا ي ة السفه انه تصور هذا او لعل وقتها فعلا انجلترا ك ا ت وقع تحت ضغط كبير من المانيا ا وكان الكلام ممكن يتصدق يعني ان انجلترا المستعمرات المترمية الاطراف المساقط ضاهظة وبعدين فوجئت اوروبا ممكن يعني بتئن من طلعت يتصدق هي الدنيا المانيا احتقد يبقى برا بحالها نفسها مكانها هي ه تحتل ربما كانت الحسابات وقتها تقول انهم ينفع ي ص د ق و ا يصدقوا ينفع ا لكن إ ن ج ل ل ي ز بلا شك يعني الأمر كان يعني حتى لو هما صدقوا اول ا ل أ م ر بعد الدعم اللامحدود من ا ل إ ن ج ل ي ز ا ل ي ه و د في فلسطين يعني تعجب ان قائد الجيوش ا ل ع ر ب ي ة في ث م ا ن ن ج ل ي ز يعني القائد العام للجيوش ا ل ع ر ب ي ة في حرب ثمانيه واربعين انجليزي يعني وهما ل ل ي جايبين اليهود ه م ا ل ل ي ع ط ي ن ه معد ب ل ف وهما ل ل ي كانوا يجي فلسطين تحت الاحتلال الانجليزي اللي كانوا يسموه الحمايه كأن العثمانية فرنسا بتاخد حتة, بتاخد حتة لا ما يصحش كده خلاص أ ن ا حقلد ا ل ح م ا ي ة عشان الدوله العثمانيه مش عارفه تحمي حدودها ي ع ي مش بتاخد حاجه من ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة بس بتحمي ا ل ح م ا ي ة على مصر الحمايه على فلسطين لأن لما تبقى ا ل د و ل ة العثمانيه قادره تحمي, طب الدولة العثمانية قادرة تحمي؟ لأن ا ل إ ن ج ل ي ز ق ا ل لعبدالله الأول و ا انه يكرش الجنود العثمانيين من فلسطين فالقائد العثماني بيقول له مفيش ا جيش يحل مكاننا يعني انت احنا اتراك خلاص انت ما ن ت مبايع ا ل خ ل ي ف ة العثماني ازاي ف ج أ ة اكتشفت انك عربي وهو تركي وانه ما ينفعش طب هاب ان الامر كده حننسحب ونسيب فلسطين لمين انا مالكش دعوه م ا ك ش في ا ل ن ه ا ي ة ر ح اليهود جيهم حرب حرق القرى ي م يجي اليهود بالليل عصابات يدخل على ق ر ي ة يسمم المواشي يضرب ق ض ا ئ ف على البيوت طيب الحمايه الانجليزيه بتعمل ي ه ييجوا تاني يوم يفتشوا على الجناه ما يلاقوش طبعا فجيل الشيخ عز الدين القسام رحمه الله قال طب خلاص ما دام انجلترا يعني م س ت أ ن س ه للدرجه دي وما بتعرفش تجيب الجناه نرد احنا و ش هيعرفوا يجيبونا احنا كمان د ق و ا بيجيبوه من خرم إ ب ر ة ط ب اسمعنا واجهزه ه و كده لاستشعار الكلاب ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة بتسم ر ي ح ة المسلمين ومش ت س ريحه ة ا ل ي و وجنوده د فإلى الإنجليز الله قتلوا قتلهم أن يعني تم محاطرته رحمه الله بـ بـ قتلهم مش اليهود ومع ذلك ظل ا ل عبدالله ا ل أ و ل مكلف الجلوب ا ل إ ن ج ل ي ز ي ب ق ي ا د ة ا ل ق ي ا د ة ا ل ع ا م ة للجيوش العربيه في 48 فشيء ا ي ة ا ل ع ب ا ل م ه م ق ل ن ا إ ن ج جارت ل سواحل ل ل ت وحصنت ر ا ا خ ي ج و أ ق ا م م ت ر ا ك ز ت ج ا ر ي ة ضخمة و ا ث ر ت عدم البدء العسكري ضد ا ل ح ر ك ة ا ل و ه ا ب ي ة و ك ت حركه في غايه الدهاء و أ و ج د ت مناوشات ع ق د ي ة وهي على كلا الاختيارين كسبان بمعنى لو المبشرين ألبوا يبقى الوهابية إمارات مطرانية خلصهم من مجرد الدعوة إن أن استنزفت إلى لو دول الخليج كله ولو إن إن هذا في صراع فكري مع المبشرين دون ان ينتبهوا الى التغلغل التجاري والاقتصادي للانجليز مع امراء هذه الامارات دا كان غرض وتم لهم ما ارادوا كان ن فرنسا فاختارت انها تجي بالحملة الفرنسية ج تجي ل بالحملة على ت فاختارت ر مصر ا اما في الواقع بيحكي كلام طويل جدا مش ه ن ق د ر نعمله م ر ة ت ا ن ي ة ولكن ح س ب ك ان ا ل ح م ل ة ا ل ف ر ن س ي ة على مصر كان غرضها وقت الروح ا ل ا س ل ا م ي ة ا ل م و ج و د ة انذاك وكان يسميه الاستاذ محمود شاكر تدجين من ا ل د ا ج ن الدواجن تدجين شيوخ الاظهر لانه كان المستشرقين نقلوا أ ن ا ل أ ظ ه ر عاد م ر ة ث ا ن ي ة يقود الدنيا يقود مصر في ظل ضعف أ م ر ا ء المماليك ف ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة ا ل ح م ل ة ا ل ف ر ن س ي ة على مصر جت ر ا ي ح ة على ا ل أ ظ ه ر عدل استفز اللي في ا ل أ ظ ه ر مدخل بالخيول وكذا وكذا وبعدين تاني يوم بيصدر مرسوم بانه ان و جاي ل خ د م ة الاسلام والمسلمين وان ا ل م م ا ل ك مش عارفين يحموا مصر لا يستقيم إلا بأن يقودها علماء ده, ده تحصيل حاصل بس ح ي د ق ى بقرار من نابليون ورح مطلع اسم تسع شيوخ بيقول هم بالفعل ي و م إ ذ ن كبار علماء ا ل أ س ر ه طب نابليون منين تاني يوم ييجي م ع ا ل ا س م التسع ة دول اعترفوا بنابليون ولي أ م ر يبقى ا ل أ م و ر حتمشي كويس خد بالك التجربه بتتكرر التجربة بتتكرر للأسف ناس وفي لا تعي لا دين ولا واقع ولا تاريخ ولا شيء نابليون ما قالش ي ء ع ل م ا ن ي ة ولا ن ص ر ا ن ي ة قال أ ك ب ر ت س ع ة في ا ل أ ظ ه ر هما ل ك ب ا ر فعلا قال دول يتولوا الديوان ب أ م ر من نابليون ث ل ا ث ة بس اللي قالوا لا و س ت ة ر ب يبقى دي كانت بدايه ة ا ن ي الانهيار ر دي و إ ن كان بعد ر ح ل ة ط و ي ل ة لنابليون اضطر يمشي ولكن لم يتراجع عن خطته ساب نابليون صغير ساب محمد علي قال له هما الشيوخ ا ل ت ل ا ت ة اللي رفضوا أ ف س د و ا الخطه واحد بس يرفض يبقى و ا ل خطه افتكر فتنه ا ل إ م ا م احمد معظم الناس وافقوا تحت إ م ا ر غ ب ا أ و رهبه طب و ا ل إ م ا م احمد فاضل خلاص ض ا ط العمليه ان احنا ث ل ا ث ة من سته منهم الشيخ عمر م ك ر م رحمه الله فلما ا ل ث ل ا ث ة رفضوا رفضوا ليه قال لك إ ح ن ا كنا نتولى باسم الدين أ م ا نتولى باسم نابليون فلا يصح ف ا ل س ت ة ا ل ت ا ن ي ن اتعرب فنابليون مشى وقاله ل لا عليك ب ق ى ب ا ل ت ل ا ت ة دول ا ل س ت ة دول سقطوا من أ ع ل ى الناس روحلهم وقولهم نابليون كافر والمماليك ظلمه طب و أ ن ا يعني ساب نابليون و إ ح ن ا بنقول الاستشراق درس ا ك ل صغيره وكبيره نقى محمد علي وقاله ل يقدم نفسه ل ل ش ي و خ إنه هو المنقذ ل غ ا ي ة ما الشيوخ ا ل ث ل ا ث ة وعلى ر أ س ه م عمر مكرم اللي امتنعوا ان يتولوا حكم ا ل ق ا ه ر ة بمرسوم من نابليون و ل و هم محمد ع ا د قرار صائب من ا ل م س ا ي خ ولكن الغيب لا يعلمه الا الله الله يقدر ما شاء هم غلب على ظ ن و م د راجل اظهر الورع اظهر ا ل غ ي ر ة على الدين أ ظ ه ر أ ظ ه ر أ ظ ه ر ق ا ع د مظهر الكلام ده ادي اربع سنين بعد توليتي يافي بالعهد ولكن بيرتب وبيشتري ضمائر أ خ ر ى ل غ ا ي ة ب ق ى ج ي دور إ ن ه يتخلص من ا ل ث ل ا ث ة دول ويبتدي خ ط ة ا ل ع ل م ا ن ة باعت الناس فين فرنسا مش فرنسا دي اللي جت أ ه ا ن ت علماء ا ل أ ظ ه ر واقتحمت ا بالخيل ا ل أ ظ ه ر وحاولت تحكم باسم ا ل أ ظ ه ر محمد علي تولى باسم ا ل أ ظ ه ر وبعدين تخلص من عمر مكرم وبعدين راح واخد نوابغ المسلمين موديهم فرنسا يبقى محمد علي الفرنسية في الإنجليزي طبعا محمد امتداد للحملة الفرنسية طبعا في الآخر الانجليز ك ا ل ع ا د ة يعني سرعوا جهد غيرهم وجههم على الجاهز استثمروا أ و ض ا ع م ع ي ن ة وكملوا م س ي ر ة و ق د ا ل ي ق ظ ة ا ل م ع ر ك ة لسه ق ا ئ م ة و ا ل ي ق ظ ة لسه م س ت م ر ة ومحاولات و ق وقد ا ل ي ق ظ ة مازالت مستمره الكلام د ه بيكتبه ا ل أ س ت ا ذ محمود شاكر من عشرات السنين ان الامور لسه م س ت م ر ة وهي ص ا د ق ة ايضا الان ان الـ الـ الـ هي دي ا ل م ع ر ك ة وقد ا ل ي ق ظ ة ا ل ا س ل ا م ي ة عن طريق الذين يتربون في الغرب وعن طريق من يدجن من المشاكل ان يقبل التدجين كما يسميه ا س ن محمود شاكر اللي هو يرضى يتولى باسم العلماني كيف انت شيخ لاهبتك م س ت م د ة من الرجوع ل ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة ترضى بان تستمد شرعيتك من اعداء ا ل ا م ة ص ر ا ح ة كالكفار او من هم من جلدتها ت ك ل م و ن بالسنتها إ ل ا أ ن ه م معادين لدينها بفضل الله تبارك ت ع ا ل ى هذه الحرب ا ل ط و ي ل ة اللي احنا بنقول من منتصف القرن السابع عشر الميلادي أو يعني ال ال ال ال والعشرين وال في حرب طويلة في محاولة اليقظة والمؤشر اليقظة في والتساعتاشر وعد القرن الثمنتاشر وإحنا محاولة والمؤشر ارتفاع حرب ف ض ل الله تبارك وتعالى رغم كل ما يحدث يعني وبغض النظر عن كون المؤشر في ارتفاع أ و في غيره كل إ ن س ا ن يحاسب على فعله لا على ما يقدر الله تبارك وتعالى من ابتلاء فالمهم للناس تاعي مقومات نص ا ل أ م ة تعي الدسائس تعي المؤامرات يحصل وعي عام ا ل ق ض ي ة ا ل آ ن ليه ا ل ع م ل ي ة ب بتبلغ اوجهها في م ح ا و ل ة استدعاء, استدعاء م ع ا ر ق ق د ي م ة العلمانيين ي و ر ط و ا الصوفيه بفتاوى ش ذ ه وبعدين يذبحوهم نقد في الصحف والكالكاتيرو والمجلات عشان يقولوا ان مازالوا مسيطرين على الموقف مازالوا بيقدروا مازال الدين متهم في قفص الاتهام ليه لان في خ ط و ر ة الان ان ا ل ي ق ظ ة اللي بنتكلم عليها بقالها ث ل ا ث قرون بيحاولوا يوقدوها يمكن ان تخرج من عنق ا ل ز ج ا ج بالفعل ان الجمهور يعي الاسلام ويعي المكائد الاعداء وان كان ا ل ا س ت ج ا ب ة ا ل ع م ل ي ة ب ط ي ئ ة او ب ع ي د ة هو ا ل خ ط و ر ة ان الناس تعي المشروع الغربي وتهديده لمستقبل ا ل ا م ة وتعي اين مكمن ا ل ق و ة واين مكمن ا ل ع ز ة يعني هذا العرض التاريخي كما ذكرنا الذي ينتمي لعلم ف ل س ف ة التاريخ وليس لعلم السرد التاريخي فقط أ ر د ن ا أ ن نذكره ل أ ن ن ا مازلنا في نفس الحلقات التي ذكر ا ل أ س ت ا ذ محمود شاكر رحمه الله وجزاه عنا خيرا كما ذكرنا ف ي من أ و ل يوم السبت إ ن شاء الله نلتزم بالجدول الموجود يوم السبت أ ص و ل من كتاب ر و ض ة النظر مع م ذ ك ر ة الشونقيثي ويوم الحد الجزء ا ل ث ا ن ي من فتح المجيد يوم الاثنين الجزء ا ل ث ا ن ي فتح المجيد يوم ا ل أ ر ب ع منار السبيل